Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Fi Aden al-Ard. Vahem min في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله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 ناسا بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسله بالبينات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 شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا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 وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَقُمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاهُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ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 نُرِيبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ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 فَمَن يَهْدِي مَن أَظَلَّ اللَّهُ فَمَن يَهْدِي مَن أَظَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفاً فِطْرَة اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرزق لمن يشاء ويقدر إن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيعون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يوميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم هلم شركائكم من يفعل من ذلك من شيء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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتاً وليذيقكم من رحمته.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 بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبصقه في السماء كيف يشاء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترى الودق يخرج من خلاله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 بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ الذي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ من بعد قوة ثم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 معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئته بايه لا يقولن الذين كفروا إن ان